هل قول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام ورد في السنة أم لا الذي ورد هو اللفظ الذي مر معنا تباركت يا ذا الجلال والاكرام ومعنى تباركت أي تعاليت وتعظمت هذا يقول هل يجوز فصل ذو الجلال والاكرام أو تغييرها كان يقول الإنسان ذو الجلال والغفران الجواب لا يجوز الذي ينبغي عن المسلم أن يتقيد بالصنة ولا يفتح لنفسه بابا للتغيير وهذا التغيير مبني على عدم القناعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه سيأتي بأمور من الذكر أكمل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على المسلم لا يستحسن لا يستحسن الواجب عليه أن يتبع وقد قال العلماء قديما من استحسن فقد شرع فلا تستحسن وإنما أنظر السنة والزمها واقتدي بما كان عليه نبيك عليه الصلاة والسلام هل يلزم التقيد بالعدد المذكور في في صفة الأذكار نعم التهليلات والتسبيحات والتحميدات الأعداد التي جاءت في السنة يلزم التقيد بها كما جاءت في السنة كما جاءت وهناك حكمة في هذه الأعداد الله أعلم بها كما أن عدد الركعات لها حكم والأعداد الأخرى الواردة في السنة لها حكم فنحن نلتزم بالأعداد كما جاءت ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يسبح تسبيحا مطلقا أو تحميدا مطلقا أو تكبيرا مطلقا فباب الذكرى المطلق واسع هل يجوز التقديم والتأخير في الذكرى الوارد بعد الصلاة؟ مثل ما عرفنا قضية الترتيب هي قضية يأنس فيها اهل العلم الى معاني جاءت في, في, في, في الاحاديث الواردة في هذه الاذكار فبعضها ما يشعر بانه يقوله فورا فلهذا قدم مثل الاستغفار ثلاثا مثل الاستغفار ثلاثا فلا ينبغي ان تجعل استغفارك ثلاثا بعد فراغك من الاذكار وانما تبادر اليه بعد السلام تبادر اليه بعد السلام ايضا التهليلات الحديث الذي ورد فيها يشعر بأنه يبادر إليها بعد السلام فقال حين يفرغ من صلاته أو حين يسلم فعلى كل حال يعني مراعاة مثل هذا الترتيب الذي ذكرها الشيخ لعله أو لا. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه كان أحدنا لا يعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير فمن المقصود بالتكبير إذا كان ثابتا لماذا لا يذكر هذا الحديث في صحيح البخاري والمراد بالتكبير يوضحه الرواية الأخرى للحديث قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالذكر فبالذكر ومعنى ذلك أنه يرفع الصوت بالتهليل ويرفع الصوت بالتسبيح والتحميد والتكبير ليس رفعا عاليا ولا, ولا أيضا منخفضا بينك وبين نفسك وإنما رفعا يسيرا ترفع صوتك بالتسبيحات أما آية الكرسي والمعوذتين فتقرأها قراءة خافته وأما التسبيحات والتكبيرات التي هي هذه الأذكار فإن فإنك ترفع بها صوتك رفعا خافتا وليس هذا على طريقة جماعية الطريقه الجماعية التي يؤدي فيها تؤدي فيها هذه الأذكار بصوت واحد وصوت جماعي ليست من السنه السنة كل واحد يرفع صوت رفعا خافتا مع نفسه يسبح ويكبر ولا يرتبط بمجموعة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد